أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا نيونصر لك الله ما تقدم من دباك وما تاخر منتي سيهوك عليك وياك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر النعديز ضلبي أزل السكينة في قلوب المؤمنين لعزة ما مات والأو وكان الله علي من ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار قائدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فزا عظيما ويعلب المنافقين والمنافقات والشركين والشركات اللّه نبي لا يظن السوء عليهم داء رجسهم وغاب اللّه عليهم ولا اَعْدَاءُهُ جَهَنَّمُ مَثَ نَصِيرًا وَنِلَّايَ جُنُونُ السَّمَواتِ وَالْأَرْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا dan memerintah, dan memberi nasihat, dan memberi nasihat, dan memberi nasihat, dan memberi nasihat, وإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيم يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاتغفر لنا يقولون سنتهم ما ليس في قلوبنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم غرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظلمتم أن نستروا وكنتم قوما مرى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالما لتأخذوها ذرونا نستمعكم يريدون أن يبذلوا كلام الله قل لن تستمعونا كذلك قال الله من فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا أَلْكَانُونَ يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي تقاتلونهم أو يسلمون فإن تضيعوا يؤتكم الله أجرا حتنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا عما ليس على الأعماع رجل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 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذٍ بَاِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَتْ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَالِمَ كَفِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَالِمَ كَفِيرَةٍ تَأْخُذُنَّهَا فَعَدَّ جَلَّ نَكُمْ هَذِي وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَا يَدًا لِلْمُؤْمِنِينَ ويهديكم سراطا مشتقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاذ الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا وَلَوَلَّ أَدْبَارَهُمْ مَا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِجُنَّتِهِ مَا يَتَدَبَّرُونَ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 هم الذين كفروا وصجوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء فَلَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَرُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليدخل لي الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم أذابا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم العمية عمية الجاهنية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأغزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهم كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين وَمُبَصِّرِينَ لَا تَعْقُبُونَ فَعَلِمْنَا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ دَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ بكفانا حين شهيدا محمد الرسول الله صلى الله معه وشدا وَأَنَاٍ مَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَفْرِسْ سُجُودٍ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرٍ أَفْرَجَ شَطْعَهُ فَأَذَرَهُ فَأَسْتَلَطَ فَسَتَوَى عَلَى شُقِهِ من راعث ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا